الله لا إله إلا هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله ولي الحميد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونذني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحيطة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا ونتوب إليك اللهم لك الحمد على نعمة بلوغ شهر رمضان اللهم كما بلغتنا أولا فبلغنا آخرا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعوالي سلّمك اللهم متقبلا يا رب العالمين اللهم اننا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وأن تغفر لنا وترحمنا a <laughs> علينا في هذا الشهر الكريم اللهم تبعى التائمين اغفر ذنوب المذنبين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيذ ع الواص Oh الناصحة التي تذنه على الخير وتعينه عليه وصرف عنه بطالة السوء والشر والفساد يا رب العالمين اللهم بارك لمن بنا هذا الجامع المبار اللهم اغفر لأليم اللهم اغفع درجته في المهدي واخلفه في عقبه في الغابرين بارك في اللهم اهد قلبي دريتي اللهم فمن فعل الطاعات وعمل الصالحات انك على كل شيء قدير ربنا اجعلني في دنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا Oh. <coughs> oh Oh Oh